I'm I'm going to do Thank you. I'm uh -huh. إذا لدى كنت منه في الصرور <تصفيق> ذلك يكون كل نفس معها Yeah. Mm -hmm. على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك مروع الشمس ومن الليل بسبح Słyszeliśmy o